وَإِنَّا عَلَى فِرَاقِ رَمَضَانَ لَمَحْزُونُونَ اللهم أعد علينا, أعد علينا رمضان أعوامًا عديد اللهم أعد علينا رمضان أعوامًا عديد وأزمنةً مديد إلى لا ندري أبعد هذا الصيام صيام أم بعد هذا القيام قيام أم بعد هذا الدعاء دعاء إلهنا لا ندري أبعد صيام صيام ان بعد هذا القيام قيام أم بعد هذا الدعاء دعاء الهنا من كتبت في سابق علمك أنه لن يدرك رمضان القادم انه لن يدرك رمضان القادم من الحاضرين والحاضرة نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا أن تكتب له أجر صيامه وقيامه إلى <تصفيق> حالة نسألك أن تكتب له أجر صيامه وقيامه ودعاء <تصفيق> اللهم اكتب له اجر دموعه اللهم اكتب له اجر دموعه وخشوعه وهو في قبره اللهم انك عفو عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله ارحمنا بدموعنا ارحمنا بانكسارنا ارحمنا بفقرنا ارحمنا بذلنا بهواننا اللهم اجعلنا ممن صدقك في الدعاء فصدقته في الإجابة اللهم اجعلها ساعة إجابة اللهم اجعلها ساعة إجابة اللهم اجعلها ساعه اجابه اجعلنا اجعلنا يا كريم ممن قلت لهم في ختام هذه الليله المباركه في ختام هذه الليله المرجوه ارجعوا مغفورا لكم ارجعوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنا اللهم اجعلنا ممن قلت لهم ارجعوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات أشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم أني قد غفرت لهم قد غفرت لهم اني قد غفرت لهم اسالوني اطلبوني فلا ارد لكم سؤالا يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم هذا الدعاء هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا جهدنا وعليك التكلان وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين